فَنَوَّعَ الْجَوَادَ وَقُمْ كَبُرَ أَن كَانُوا قَوْمًا قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ كَمَا كَانَ فِي مِصْرَ دَكَلَنْ إِن كُنْتَ شَنَّ نَرْجِزَ لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنوان تن Altyazı like them gesù